ум уум уум كبد الليل الطويل قم وصلي للجليل قم فقد حان الرحيم قم وحيدا كبد الليل الطويل قم وصلي للجليل قم فقط حان الرحيم قم ودع عنك الخمول وانطلق نحو الحقول واسف في الأقدام للمولى وجاهد للوصول قم ودع عنك وانطلق نحو الحقول واصف في الأقدام للمولى وجاهد للوصول قم وحيداً قم وحيدا كابد الليل الطويل قم وصلي للجليل قم فقط حال الرحيل لا تبالي بالنيان وبألوان الكلام واسمع القرآن للآفاق في جنح الظلام لا تبالي بالنيان وبألوان الكلام واسمع القرآن للآفاق في جنح الظلام قم وحيداً قم وذق طعم الصلاة في دجا الليل الطويل قم وجاهد في الحياة إن مثوانا قليل قم وذق طعم الصلاة في دجا الليل الطويل قم واجاهد في حياه ان مثوانا قليل قم